هل الدمع لم صيبت حسين هل الدمع يا عين لم صيبت حسين وسزجيه بهذه الرزيه وسزجيه Bihazi raziya Lom si bha taha sain Lom si bha taha Hel iddamai Hel iddamai Ya'i Lom si bha taha Ya'i Lom si Wasi wasi ziji Bhaadi أيذر رزيه لمصيبته آه فان شرع عشر طلع والعزم بركار ليotpط على شاوس تصيح النصر يا ساحة الميدان في ذلك يا أبو الأكبر مستعدين في يا أبو الأكبر مستعدين زهير يا حبيب جون أساد هلال يا جناد عزم وقعد زهير يا حبيب جون أساد هلال يا جناد Al-Azim waqayad Bureari yasih fidwa labu sajad A'abiz sahaj jenni hawa hsiyan A'abiz sahaj jenni hawa hsiyan Tihut ahsiyan sabijin mni lansay O'leah O'lejle ddin O'lejle يشر فن صارت فوق النوعر وكل ما وقع واحد دمعة العين وكل ما وقع واحد دمعة العين تحسن 70 مني لنسايا ولجل الدين ولجله قد معمر يشر فن صارت فوق النوعر وكل ما وقع واحد دمعة العين وكل ما وقع واحد دمعة العين انا حبيبي صحنا لحسن الناس انا نسى الشهاده تحت ظل الحسن لظل طول العمر أفدي وناصر ويظل سالم غريب الغاضرية ويظل سالم غريب الغاضرية ورايا بيارك ترتفع لجلة ورايا ورايا أبد من خالف العطشان ورايا ورايا او, أو هذه غلوفنا الاجله ورايا لب نقدمها هديه لب اليمن نقدمها هديه انا سر حبيبي صيحن حبيبي صيحن الاحسن انا انا سهر شهاده تحت الحسن انا سهر انا سهر لو ظل طول العمر افدي وانا ويظل سالم غريب الغادريه ويظل سالم غريب اه ارايه ترتفع لاجله ورايه ورايا أبد من خالف العطشان أرايا أرايا وهذه قلوبنا لجلة ورايا لابو اليمن قدمها هدية لابو اليمن قدمها فجر عاشر طلعو العزم بركان ليثبطى لشاوس كلها إيمان تصيح النصر يا ساحة الميدان فدلك يا أبو الأكبر مستعدين زهير ويا حبيب وجون آسان هلال ويا جناده عزم وقاد بوريرو يصيح فدوه لابو السجاد بوريرو يصيح فدوه لابو السجاد وعابس صاح جننني هو حسين وعابس من الامصار ولجل الليل ولجلي الدين ولجل قدام عمار شوف ان صارت فوق لو عار وقع واحد دمعة العين انا صير حبيبي صيحنا لحسن انا صير انا صير شهادة تحت ظل لحسن صير انا, أنا صير لظل طول العمر افدي وانا صير ويظل سالم غريب الغاضريه ويظل سالم غريب الغاض اه رايه بيارق ترتفع لاجله رايه رايه ابد من خالف العطشان ورايه ورايه وهذا قلبنا لاجله ورايا لابوا اليمة نقدمها هدية لابوا اليمة نقدمها تمر ساعة على حسينه بدمع وهمه يشوف انصار على الغبر تسح تمر ساعة على حسينه بدمع وهمه يشو فنسر على الغبره تسحدم وقف عند المصارع وي الصدر مكلوب وقف عند المصارع وي الصقر يقول الهام حلالكم يا صحب النوم يقول الهم حلالكم يا صحب النوم تمر ساعة على حسيني بدمع وهمو يشوف انصار على الغبرة تسح تمر ساعة على حسين بدمع ودموع يشوفا انصار على الغبره تسحدمه وقف عند المصارح والصدر مكلوم وقف عند المصارح والصدر مكلوم يقول الهام حلالك يا صاحب النوب يقول الهوم حلالة كوم يا صحبي مثلكم يا صحبي ما شفت أنا أنصير صرت بالوطية وأنا أدير الأنضاء مثلكم يا صحبي ما شفت أنا أنصى صرت بالوطية وأنا أدير الأنضاء تعبت النواظر وأنا بمصابي محتاء قوموا يا الضحايا يلما قبلت بالعال <تصفيق> مثلكم يا صحبي ما اشفت انا انصى صرت بالوطية وانا اذيري لما تعبت النواذر وانا بمصابي محتار قوموا يا الضحايا يلما قبلت بالعال صحت يا صحابي بعد الجره صحه يا صحابي بعد الجر لكم وصار اصرخ اناق بين الاعاد الاشرار من يحامي عنا ومن للديان نغى ولا طلع لي واحد يدفع عنا اهل ولا طلع لي واحد يدفع عنا اهل الاخطار مثلكم مرساعة على حسيني بدمع وهموم يشوف أنصار على الغبرة تسحد موم مرساعة على حسيني بدمع وهموم يشوف أنصار على الغبرة تسحد موم وقف عندي مصارع عوي الصدر مكلوم وقف عند مصارع عوي مكلوم يقول لله حلالكوا يا صاحب النوم يقول للهم حلالكوا يا صاحب مثلكم يا صاحبي ما شفت انا انصا صرت بالوطية وأنا أديري لنظار مثلكم يا صحبي ما شفت أنا أنصار صرت بالوطية وأنا أديري لنظار تعبت النواذر وأنا بمصابي محتار تعبت النواذر وأنا بمصابي محتار قموا يا الضحايا يا الما قبلت بالعطى صحت يا صحابي بعد الجارة الكوموسا أصرخوا أنادي بين الأعادي الأشرار من يحامي عنا من للديانة نغار ولا طلع لي واحد يدفع نغلي الأخطار ولا طلع لي واحد يدفع نغلي إلي الدمع يا لم صيبة حسين هل الدمع يا عين لم صيبت حسين واسزجية بهذه الرزية واسزجية بهذه الرزية لم صيبت حسين هل الدمع هل الدمع يا عين لم صيبت حسين هل الدمع لا عين لم صيبت حسين وايس الزجية بهايذ الرزية وايس الزجية خلفه الرزيه لم سيذ لم سي